الَّذِي يُصَلَّى عَلَى دُنُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُؤَانَ الْفَجْرِ إِنَّكَ أَنَلْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدِقٍ وَأَخْرِجْنِي مُفْرَجَ صِدِقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ تُلْصَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَفْقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قسارا وإذا أنعمنا على الإنسان رَبَّنَا وَنَادِ فِي جَانِبِكَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَقُوثَا قُلْ كُلٌّ, كل يَحْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ ويسألونك عن روح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا لا تجد لك به علينا وكيلا